أقرب ما يكون الرب من العد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن